119. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 122. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 123. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله, لله رب العالمين 124. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 جعكُ فَيونَ بأُكُ بِمَا قُاتُم فيِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُو الذي جَعللَكُم خَلَائِ فَ الأغضِ وَررفَ بَعضَكُم فَووقَ بَعض دَرجاتمَدَلُ وَكُم فيِي م آتَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَريع الععطَابِ وَإِهُ لََفول وَحييد